بسم الله الرحمن الرحيم عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم بين بسم الله الرحمن الرحيم من خلفي بسم الله الرحمن الرحيم من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قابض على ناصيته أعوذ بعز الله وعظمته وبعز الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله وبعز عز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما تحت الثراء ومن شر كل ذابة الرب آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعون كل ضعيف وعون كل فقير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملجأ كل هارف ومأوى كل خائف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غياس كل ملهم. ورجاء كل مضطر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقي بها نفسي وديني وأهلي ومالي وجميع نعم إلهي وسيدي ومولاي عندي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنجوا بها من ابن يس وخيله ورجله وشياطينه ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشروره لا حول ولا قوة إلا بالله أم تنع بها من ظلم من أراد ظلمي من جميع خلق الله لا ولا قوة إلا بالله أنفس بها جد من بغى علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أكف بها عدوان من اعتدى عليك من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أضعف بها كيد من كادني من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أبطل بها مكرما مكربي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أبطل بها سعي من سعى علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله ذل بها جميع من تعزز علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أوهن بها من أوهنني من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أقسم بها ظلمي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أقدر بها على ذوي القدرة علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع بها شر لمن أراد من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله استعامة بعز الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغاثة بقوة الله لا حول ولا قوة إلا بالله استجارة بقدرة الله لا حول ولا قوة إلا بالله استعين بها على محياي ومماتي وسيم معالجه سكراته وغمرات لا حول ولا قوه الا بالله احصن بها روحي واعضائي وشعري وبشري لا حول ولا قوة إلا بالله إذا دخلت قبري فريدا وحيدا خاليا بعملي لا حول ولا قوة إلا بالله أستعين بها على محشري إذا نشرت لي صحيفتي ورأيت ذنوبي وخطاياي لا حول ولا قوة إلا بالله إذا طال في القيامة وقو واشتد عطشي لا حول ولا قوة إلا بالله أتقل بها الميزان عند الجزاء إذا اشتد خوفي لا حول ولا قوة إلا بالله أجوز بها على الصراط مع الأولياء وأثبت بها قدمي لا حول ولا قوة إلا بالله أستقل بها في دار القرار مع الأضرار عدد ما قالها وما يقولها القائلون منذ أول الدهر إلى آخرين وَأَدَدَ مَا أَحْصَى وَكِتَابُهُ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَأَضَعَ فَذَلِكَ أَضَعَ فَالْمُضَاعَفَةَ وكل ضعف يتضاعف أضعاف ذلك أضعافا مضاعفا أبدى الآبدين ومنتهى العدد بلا أماد عددا لا يحصيه إلا هو ولا يحيط به إلا علمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي